استمع إلى الحوار ثم تبادله مع زميلك الطالبة المجتهدة من فضلك هل عندك قلم؟ نعم عندي قلم وهل عندك ممحات؟ نعم عندي أيضا تفضل شكرا أنت طالبة مجتهدة عفوا